فَأَنْتَ صَلَّى نَحْنُ مَعَكَ إِنَّكَ بِالْهُدَى الْمُقْتَدَى يَطْوِهُ وَأَنَا سَأَرَى الكَفَرَ سَمِعُوا وَلِي لا يخدنك عنها من لا يؤمن بها وانتبع هواه فتردأ. وما You're a champion. I'm All oh, oh. كي تقرى الموا واناثا زدنا وخفثنا سنن صنع جيناك امينا لو ولا بسان فيني نفي ان لم ندينا ثم يا موسى اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا يتنيا في ذكريك قولا له قولا لينا لأنه يتهجع أو That's how Oh. نیزا اذي نس خير بيننا وبين من جَاءَ بيننا وبينك اللَّهِ وَبَشِّرَ كَمَن عَاشَ إِنَّانَا نُسَيِّرُهُ فَأَجْمَعُونَ كَانُوا فُسُمْ مَا سُقُوم فَأَلْقَى أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَا مَاهِ اسْتَوَى What? <laughs> وألق ما في اليمينك سلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساخر أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قال هو لك الذي علمكم شيئا فلا أقرض أيديكم وأم Se on sonive nemty si do lo einiden na ni on leمون na قالوا لن أشرك على ما جاء أنا من أحبيناتي والذيف طرنا فقضى. وذلك جزاء من تزكى ولقد أنحي فأتبعهم في العور بجنوده فغشيهم من اليم ما وَأَضَلَّ فِي قَوْمَهُ وَمَا هدى. Uau, wow. uau. Qu no en he va bob دان حفنا افاولن اليفم الله رد او ام قاران غضب My the left room. وان دي قال يا ابن أم لا تأخذ بنصيتي ولا برأتي إني خشيت أن تكون و بني. قوب وصن من أثر الرسول ما النبوا وكذب كان ولا في <تصفيق> آيات أن تقول لا وَاَنْ قَالَتْ اَتَيْنَاكُمْ مِنَ الذِّكْرِ هَٰذَا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ مَنْ, من أعْرَضَ عَن فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَهُ وتاء لهم يوم القيامة حينا يوم ينفق في الصور يتخافتون بينهم إلا بسهم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول لهم طريقة إن لبستم إلا يوما ويسألونك عن الجبال يوم إذ لا ترفع الشفاة. يطلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجود وقد خاب من حمله الماء ومن يعمل من الصالحات هنا يخاف كل ما هو مُنَافِقِينَ مِنْهُمْ وَعِيدٌ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ تَخُونَ أَرْوَاحُهُمْ بِأَسْمَآءِهِمْ مَن قَدْ عَلِذِنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبَلُ فَنَاسِيَ وَلَمَّ نَجِدَ لَهُ عَزْنَا وَإِذْ إِلْنَا لِلَّهِ سلائكة جدوا لآدم فسجدوا إلا إذ لي سآباء فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى صاعی دینش این يا خصيمه ولئه ما يورق الجنة وراء آدم بغوف غواص ما جتباه ربوه لله افتون شاء وان كاني كانت من اراى ومن يثمن بي اشان و افصا افلم كم ان قبلهم من القرون نشون في ما سكيب؟ إن في ذلك لا. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجد مسمى فاصبر ونا وَزَبِيحٌ بِخَبِّ رَبِّكَ طَبَلَ طُرُقَ الشَّمْسِ وَطَبَلَ غُبُو بَهَوَ مِنْ أَعْنَاءِ إن إِلَّا يَلِفَ زَبِيحَ وَأَخَرَ ولك فارضا ولن تمدن عينيك إلى ما أهلك الحياة الدنيا في نومك، ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة وفق بالولي هذا نسحنك ربطن نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لا ولا يأثينا بأيات محبة أ ولم تأثينا بآيات في الصحف الأولى wo فبع آياتك من قبل أن نذل ونحذى قل متربص فتربصوا The مَنْ up a moon ounce have